يناديها الصفا وتسعة بقلب مؤمن طاهر يناديها الصفا وتسعة بقلب مؤمن طاهر ولا تلمح سوى المروة وتسعة راجع يم ات المح سوى المروه تسع راجع يما سبع مرات وهي تسع وما لها كل الله كابر سبع مرات وهي تسع وما لها كابر وسمعت صوت blishrham gilil gut sao dry